أعملنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رحمة رسوله ثم ماذا؟ وقفنا على فصل يقول الشيخ مرى رحمه الله ومن فاته رمضان قضى عدد أيام، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب وليصح ابتداء أن تطوع من عليه قضاء رمضان فإنه صوم واجب أو قضاء ثم قلبه نفلا صح من فاته رمضان عدد أيام. قضى عدد أيامه قضى عدد أيام لقول تعالى فعدة من أيام أخر إذن الإنسان إذا فاته رمضان لعذر أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي قدمناها فيجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في رمضان ويسن القضاء على الفور يقول ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه الإمام أحمد قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحكي وجوب عن الشعبي والنقعي ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع لكن ده ضعيف لم يصح بصورة من فاته رمضان قضى عدد الأيام قضى عدد الأيام التي أفطر، طيب يسن القضاء على الفور يقول يسن القضاء على الفور إب الإنسان إذا فاته رمضان العذر من هذه الأعذار يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء طيب هل يشترط أن يكون على الفور ولا يطره يكون على الطراقي. يقول سن القضاء على الفور وإن كان هو نفسه هيتناقض مع نفسه بعد شوية هينقض هذا الكلام بعد شوية هنشوف يقول إيه يقول سن القضاء على الفور متتابعا إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب يعني يجب التتابع سلمنا إنسان قضى أفطر من رمضان عدد أيام معينة ظل يؤخر وآخر وآخر إلى أن يعني أوشك أن يدخل عليه رمضان أن, أوشك أن يدخل عليه رمضان ولكن لم يبق إلا عدد الأيام إذا أخر أكثر من ذلك دخل عليه رمضان القادم يب يجب عليه ده معنى كلامه إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان فما أقضيه حتى يجيء شعبان ده حديث متفق عليه كانت تفعل ذلك لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها يقول فإن أخره لغير عذر إن أخره لغير عذر يعني أخر قضاء رمضان لغير عذر من الأعذار المشروعة حتى أدركه رمضان آخر دخل عليه رمضان الآخر فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم هذه مسألة مختلفة فيها مش متفق عليه يعني عاوز يلزم الإنسان اللي هو ترك رمضان أو ترك الأيام التي أفطرها وأخر حتى دخل عليه رمضان آخر عليه القضاء والكفار عليه القضاء والإيه والكفار يعني لإلزام لإلزامه بأنه أخر هذه الأيام يلزم بالكفار مع القضاء ولكن دي مسألة مختلف فيها مش متفق عليه يقول فعليه مع القضاء يطعام مسكين لكل يوم يروى ذلك عن عبد الله بن عباس وابن عمر وابو هريرة ولم يرو عن غيرهم خلافهم قالوا في الشرح الراجح في هذه يعني لا تجب, الفدية. لا تجب الفدية ولا يجب الإطعام مع القضاء ولكن الواجب عليه أن يقضي فقط الواجب عليه أن يقضي الأيام التي أفترها فقط هذا الراجح ولكن الأحوط يعني إذا فعل ذلك لبأس إذا فعل ذلك يعني خروجا من خلاف يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين فلا بأس بذلك. قال ولا يصح ولا يصح ابتداءً تطوع من عليه قضاء رمضان. ولا يصح ابتداءً تطوع من عليه قضاء رمضان. طيب يعني تأملوا كده في المتن ده. ولا يصح ابتداءً تطوع من عليه قضاء رمضان وربطه بقوله يسن القضاء على الفور. يسن القضاء على الفور. فيه تناقض لما فيش. وجه التناقض, في التناقض أي واحد بس. واحد بس. وجه التناقض ايه هو يوجب قضاء ما عليه التطور هنا قال وسن قال قانونا القضاء على الايه على الفور يعني ما يجيبش ما يجيبش قال ولا يجيب يصح ابتداء أن تطوع من عليه قضاء فاتنا لا يصح ويسن إذا كان قال يجب ماشي ولكن لا يصح ابتداء تطوعا من عليه قضاء رمضان غير صواب بل تناقض مع ايه مع قوله وسن والصواب كما ذكرنا أنه يجوز الإيه؟ يجوز التأخير عائش رضي الله عنها كما ذكرنا في الحديث الماضي تقول لقد كان يكون عليه الصيام من رمضان فما أخذ يحتجئ حتى جي شعبة حتى جي شعبة إب كحكم فقهي كحكم شرع يجوز التأخير يجوز التأخير إب القضاء على التراخ وليس على, على الفور وليس على الفور ولكن الأفضل الأفضل إنسان يقضي على الفور لعله تعجله المنيه لعله يموت إب يكون عليه قضاء يقول ولا صح أن تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه لمم احمد يعني فانه صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح حيلة ملهاش لزمه حيله ملهاش ولكن يعني ذكرها إن صوما واجبا انوى صوم نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح يعني عاوز يقول إنسان عاوز يعمل حيلة عشان يطلع من إيه من الصيام الواجب اللي هو عليه عاوز يعمل حيلة عشان حيلة سخيفة ما لهاش ما لهاش معنى ولكن يعني يذكرها الفقهاء إنه صوما الواجب إنه صوما الواجب صوم الواجب صوم النازر صوم قضاء صوم كفارة صوم شيء إنه صوما الواجب أو قضاء قضاء ما عليهم الأيام الواجب ثم قلبو نفل خلاص أنا أقلب هذا الإيه الواجب أو النازر أو الكفارة أو القضاء نفل يقول صح صح يب أصحك الصلاة يعني او قصة على الصلاة يعني إنسان دخل في صلاة فريضة وبعدين بيظن إن الجماعة فرغا منه إن الجماعة فر دخل المسجد فرأ الناس أوزاع متفرقين أوزاع متفرقين فظن الجماعة الاولى أقيمت أقيمت وبعدين دخل أحرم بالصلاة الجماعة بالصلاة الفريضة وقال الله أكبر فجأة الموزم يقيم الصلاة يقيم الصلاة فيعمل إيه له أن يقلب هذه الصلاة نفل له أن يقلب هذه الصلاة او يخرج من او يخرج من يب يقول كصلاة فإنه صوم واجب، إنه صوم واجب، أو قضاء ثم قلبه نفلا صحة كالصلاة. ويسن صوم تطوع وأفضله يوم ويوم. ده يسن صوم تطوع وأفضله يوم ويوم. يب الصيام التطوع الأفضل فيه اليوم واليوم. يعني يصوم يوما ويفطى يوم. طبعا اسمح فيش حد يعني كل الناس مش هتستطيع تفعل هذا الشيء مش تستطيع. يب يقيد بإيه بالاستطاع يقعد بالاستطاع يسن صوم تطوع وأفضله يوم ويوم لكن لمن إيه لمن استطاع لمن استطاع لحديث عبد الله بن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوم يصوم يوماً ويفطر يوم ده حديث متفق عليه ويسن صوم أيام البيض ويسن صوم أيام الإيه أيام البيض وهي ثلاثة عشرة أو ثلاث عشرة ثلاث عشرة عندكم مكتوب إيه 13. ثلاثة عشرة لا اللغة تناهية بالصواب ثلاثة, ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة إيه شيء يب الأول إذا أوني يذكر والعكس يب يسني الأيام الأيام البيض يب ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمس عشرة وركع قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصان الخليل عليه الصلاة والسلام بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى ونؤتى قبل أن أنام ونؤتى قبل إيه قبل أن أنام ده حديث متفق عليه أوصان الخليل اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبو هريرة رضي الله عنه بثلاثة أشياء يفعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر اللي هي إيه 13 و14 و15 13 و14 و15 وجاء حديث 14 و15 و16 يبقى يجوز الإنسان يصوم 13 14 15 ويجوز الإنسان يصوم 14 و15 و16 بس كده دول الحديثين اللي ايه وردوا في الايه في الامر ايه 17 لا 17 يبقى الحديث ورد 13 14 15 و14 و15 و16 ده جائز وده جائز الأيام البيض والسنة يقول وركعتي الضح وركعتي الضح الضحى من أفضل يعني التطوع أيضا من أفضل صلاة التطوع الإنسان يتطوع بالضحى يبدأ وقتها بعد شروق الشمس أو من شروق الشمس إلى قبيل صلاة الظهر إلى قبيل صلاة الصبح الظهر بما لا يسع ركعتين بما لا يسع ركعتين يجوز الإنسان يصلي ركعتين أقلها ركعتين وعلى حد لأكسر ولا حد لأكسر على الراجح كان مذهب الحنبله 8 ولكن الراجح ولا حد لأكثر صلاة الضحة وصوم الخمس والإثنين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصومها فسؤل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الإثنين والخميس يبا برضو الأمر الثالث يقول وأن أوتر قبل أن أنام وأن أوتر قبل, إيه؟ قبل أن أنام يبا الإنسان يؤتر قبل أن ينام ولكن ده أمر استحبابا وليس حتما وإنزاما وإجابا على حسب الحال، على حسب الحال كل إنسان أضرب نفس. لو أن إنسان يعلم من حاله أنه يستيقظ قبل الفجر، يب السنة والأفضل في حقه أن يؤخر الوتر إلى هذا الوقت. لا والله إنسان يعلم من حاله ان هو ينام ولا يستيقظ إلا على أذان الفجر. يب الأفضل في حقه أن يوتر قبل إيه؟ قبل أن ينام. الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. عن أبي ذر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ده حديث حسن أيضا من صيام الأيام المستحبة صوم الخميس والاثنين لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصومها أو يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس ده حديث رأى أبو داود الشيخ الألباني وفي وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي ونصل وحب أن يعرض عملي ونئ ونصل برضو وستة أيام من كل شهر وستة من شوال عفواً وستة من شوال لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر يبقى ستة من شوال ستة من شوال ستة يا طلعت تكون متفرقة ولا متتابعة والله الحديث يشير من صام رمضان وأتبعه وأتبعه يب بعد إيه بعد رمضان مباشرة يبا يتبع ستة أيام من رمضان يعني بعد رمضان يصوم ستة من, إيه؟ من شول فكأنما صمى الضهر فكأنما صمى الضهر ده حديث رواه لإمام المسلم وأبو داود قال إمام أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي عليه الصلاة والسلام وسن صوم المحرم سن صوم المحرم شهر المحرم يعني لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يبقى يكسر الإنسان من الأيام في هذا الشهر وأكده عشراء. أكده عشراء وكفرت سنة أكده عشراء وكفرت سنة لحديث أبي قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صيام يوم عشراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي بعده يكفر السنة التي إيه بعده هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وصوم عشر زي الحجة. وصوم عشر زي الحج لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر من هذه الأيام العشر رواه البخاري وعن حفصة قالت رضي الله عنها أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عشراء والعشر وثلاثة أيام كل شهر والركعتين قبل الغداء والركعتين قبل الغداء. الحديث ده الشيخ اللي بين ضعفه مرة وصححه مرة يعني وإن كان هو إن لو على تضعيف الشيخ ثابت كل يعني جزء وكل شيء من هذه الأحادي من هذا الحديث ثابت في حدث آخر سابت في حدث آخر صيام العشرة أو العشر أو ثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء ده وردت يعني غير مجموعة في أحاديث متفرقة في أحاديث متفرقة فإن كان الحديث ضعيف ولكن إيه المعنى صحيح المعنى صحيح في كل هذه الأشياء التي وردت فيه كان الشيخ نفسه يعني رحمه الله صححه مرة وضعفه مرة. ولا ضايرة في ذلك ممكن تجد إن عالم يقول شيء ورجع عنه يقول شيء ورجع عنه وممكن هو النفس العالم صحح حديث ورجع يضعفه في, إيه؟ يعني في كتاب آخر هو صححه مرة في الإرواء وبعدين ضعفه وبعدين صححه في صحيح سنة لأبي داود يبقى ممكن يصحح الحديث في كتاب وضعفه في, إيه؟ في كتاب آخر ده يدل على إيه؟ برضه ممكن العالم ينشط فيذكر الحديث من كذا طريق يذكر الحديث من ايه من كذا طريق وبعد كده الطرق كلها اللي يقف عليه ريتها ضعيف فيضاعف الحديث بعد كده ينشط اكثر فارد للحديث طريق أو طريقين أكثر من الطريق الأول أو يعني أكثر عددا فيصحح الحديث بهذه الـ بهذه الطرق إذا ما تستغربش لما ترد الشيخ يصحح حديث حديث وهو نفس العالم مش واحد تاني. يعني لو الأمر عالم ضعف حديث وأخر صححه الأمر بيصير لكن ممكن العالم نفسه هو هو اللي ضعف حديث يصححه بعد إيه؟ بعد فترة إذا ما تستغربش هذا الشيخ, الشيخ الألباني رحمه الله ثاني صح حديث يعني القنوت بعد الايه قبل الركوع قبل الايه الركوع وبعده قبل ما يموت عليه رحم الله ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث ففتره من الفترات الاخوه يعني اخذوا بايه هذا الأمر وكذب تحصل يعني ذربك في المساجد وداوشه والأخ يقول لك عاوز تطبق سنة عاوزة تطبق سنة لا مش سنة ولا حد مش سنة ولا حد. والشيخ نفسه ضعف الحديث جابلي ماي في الحديث الطلب اللي عنده مش كانوا شعراف أو بعض الطلبة ما كانوا يعرف يقول لك لا ده الحديث الحديث حسن والشيخ إيه حسينه أنت ما تعرفش الحديث الشيخ جابلي ماي مضاعف الشيخ جابلي ماي مضاعف فالغرض المقصود أما تلت سنة سنة متفق عليه وسنة مختلف فيها ما تقولش مختلف فيها عشان أطبق السنة ذا خطأ ده, خطأ. ده مش علم ده, إن ده اللي يدل على الجه ولكن تفعل السنة المتفقة عليه الخطيب البغدادي رحمه الله يقول كل الأحاديث التي جاءت في القنوط قبل الركوع معلول ومن علم الحديث يبقى معظم الأحاديث أو كل أحاديث التي جاءت بالقنوط قبل الركوع معلولة فعلا تجد أن بعض الإخوة ما فعل هذا الشيء فترة من الفترات كانت الناس بيحصل لغبط الناس كلها معتد على إيه الركوع الدعاء بيكون إيه في الويتر بعد أو بعد، فهو عاوزةطبق سنة؟ الله عاوز يطبق سنة، سنة المهجورة اللي فيش حد يعرفه خلاص اللي هو يطبق إيه السنة دي؟ فيعمل إيه في تطبيق السنة؟ الناس بعد من خلص السنة المهجورة دي بزعمه الناس يقول الله أكبر، الناس كلها ترجع إيه؟ تيجي نزل السجود ماشي، وهو يببرق. يبقى الناس نص الجامع يقوم ونص يقعد يبقى دربك. ما تعبليه السنة المتفق عليها وخلاص يبقى خلي بالك ده مش علم ولا شيء، ولكن ده يدل على عدم العلم. يب دابس بس بيت الشيخ صح حدث مرة مضاعفه إيه مضاعفه مرة قالوا وأكدوا هياومعرفة وهو كفرت سنتين أكد الصيام التطوع يوم عرفة وهو كفرت سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عشرة يكفر سنة ماضي سنة ماضي ده حديث رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي إلا البخاري والإيه والترمذي الجماعة من إيه الجماعة من واحد بس الجواب الجماعة مين ها يا احمد ها جماعه طب من أصحاب السن أربعة واحد غيره قوي من أصحاب السن أربعة هدي رتبهم كده عايش مين عايش النساء فتح إنه من قرأت سما قرأت النسائي نسبة للنساء ماشي هو راجع مش لا. يبقى الغرض فتح فتح إنه يبقى دول الجماعة ما البعض ماشي سون أربعة والبخاري بعض اللي الفقهاء يضيف لكن مشهور اللي هما الجماعة اللي هم الكتب اللي الست الخمسة اللي هم مين سون أربعة والإمام أحمد مش كذا هو عليه هم مين البخاري والمس خلاص بيتفق عليه ده ده عليه ماشي ده متفق عليه قال ويليه في الأكدية يوم التروية يوم الطروية وهو ثاني ثامن أو ثامن ذي الحج لحديث صوم يوم التروية كفرت سنة كفرت أي ده حديث ضعيف ده حديث إيه ضعيف يقول الحديث روىه الشيخ في الثواب ومن الجار عن ابن عباس مطوعا ولكن حديث يعني لم يصح وكره إفراد رجب وكره إفراد رجب والجمعة والسبت للصوم وكره صوم يوم الشك والثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر ويحرم صوم العيدين ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق كره إفراد رجب دا مشهور عند الناس ماشي بيصوم إيه يعني رجب أو يفرده أو الرجب بالصيام ماشي مشهور عندهم أحاديث كده من صام أول يعني يوم الرجب لم يرى في قبره الإيه العجب يعني أول الأشياء ماشي وده مشهورة عند الناس يقول لك حديث ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يال كره إفراد رجب بالصوم لما روى الإمام أحمد عن, عن خرشه إن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كله فإنما هو شخر كانت تعظمه الجهلية كانت تعظمه الجهلية وده صحيح صحنا نقوم أيضا يقول صحا ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا صوم منه وأفطروا ذا برضو صحيح إبا الإنسان لا يخصص لا ويفرد أول رجب بالصيام أو أيام معلومة بالصيام ولكن يجعله الصيام نفل مطلق صيام نفل مطلق إبا ما يجيش أول رجب مثلا يقول له لو أدى أصوم أول إيه؟ رجب أو ثاني يوم رجب أو ثالث يوم رجب اعتقاد عنده لكن الأهل الجالية كان يعظمونه فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن, إيه؟ عن ذلك لكن سلمنا إنسان معتاد, إنسان معتاد يصوم اثنين وخميس وافق أول رجب يوم اثنين يصوم ولا يصوم شيء يصوم ما فيش مشكل كذلك لو أن إنسان يصوم يوم ويفطر يوم وافق أول رجب اليوم اللي هو ايه بيصوم فيه يصوم ولا يصوم شيء يبقى شيء ما يكونش شي الإنسان يتعامد ذلك لاعتقاد عنده أنه الأفضل أو أنه المستحب أو أنه السنة أو هذا الشيء قال والجمعة والسبت بالصوم يعني يكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لاحظ أن قال يحرم ولا يكره يكره يبا يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده يوما قبله أو يوما إيه بعده داه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم ده حديث صحيح حسن الترمذي واختار الشيخ دقى واختار الشيخ دقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ او منسوخ وأن الحديث شاذ نووي أو منسوخ موضوع الجمعة والسبت موضوع الجمعة والسبت يعني هنا بيقول على المذهب الجمعة والسبت يكرهان يبى يكره الإنسان يفرد الصيام. لاحظ إن الحكم على مذهب الحنابلة الكراهى والجماهير أيضا كذلك مع الحنابلة والإفراد يبى الكراهى مع الإيه؟ مع الإفراد لكن هالصوم جمعة وسبت هالصوم خميس وجمعة هالصوم سبت وحد لا يبى خارج من الإيه خارج منه يبى الكلام على الإيه؟ على الإفراد إنسان أفرض الجمعة طب ليه الكراهى كأن الجمعة يوم عيد كأن الجمعة إيه؟ يوم عيد من عيades المسلمين يبقى الإنسان يتفرغ للدعاء يتفرغ العبادة في هذا اليوم لئلا يضعف بالصوم يبقى الإنسان لا يصوم يوم الإيه الجمعة السبت نهى النبي صلى الله عليه عن السبت وكانت اليهود إيه تعظمه طيب يا ترى إن السبت لو أن إنسان صام يوم السبت صام يوم السبت مفرد مفرد وهو صادف اليوم اللي بيصوم فيه كان يصوم يوم ويفطر يوم يبقى فكرة راه لا فيش كراه ولا شيء. ووإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى صحاح أن كان يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام. يصوم من غرة كل شهر. الغرة اللي هي مقدمة الشيء مقدمة الشيء يبقى يصوم من غرة كل. وكان يصوم السبت عليه الصلاة والسلام. يبقى الكراه جاءت بالإفراد جاءت بالإيه بالإفراد. ولو أن الإنسان كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم السبت يوم الجمعة فلا كراهته إيه فضلا عن التحريم فلا كراه فضلا عن عن التحريم لذلك الشيخ الإسلام يعني يقول لا يكره صوم السبت مفرضا ولا حدش إيه أو منسو و صوم يوم السبت إيه؟ يوم الشك و صوم يوم إيه يوم الشك إيه يوم الشك اللي هو الثلاثاء من شعبان الثلاثاء من شعبان يبى كلها صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طبعا الجمهور على القراءة. جمهور أهل العلم على الكراهه والبعض يقول إيه يحرم هذا الشيء. البعض يقول إيه يحرم هذا الشيء. ده بالنسبه لصوم يوم الإيه يوم الشك. يوم الشك اللي هو ثلاثين من شعبان. هم أنا مش عارف. ثلاثين من شعبان يا طارق هيكون ثلاثين من شعبان. هل هو يكون لعل يكون متمم لشعبان لعل يكون ايه اول رمضان يبنىها النبي صلى الله عليه وسلم برضه على القاعده بتاعتنا لو أن له عاده من الصيان. لو ان له عاده من الصيام كان يصوم يوم الافطر يوم وصام هذا اليوم في كراهه ما فيش كراهه ولا شيء ما فيش كراهه كالسبت والايه كالسبت والجمعه وان كان يعني في كلام للشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار وغيره بيقول ان صوم ال الصيام السبت من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. ما ده كلام في نظر، ده كلام في نظر من الصور. نقدر نسلم له بازار الشير. خصوصية لابد لها من دليل، لابد لها من دليل خاص، ولا دليل يخص ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام دون أمة. ولكن النبي السلام كان إذا فعل شيئا أو نهى عن شيء الأصل أن يشرك أمته فيه، إلا أن يأتي دليل خاص يبين أن هذا الفعل أو هذا الشيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كلها صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم ده حديث صحيح رواه أبو داود الترميذي وهو من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر إذا لم يكن غيم أو, إيه أو قطر شف إذا لم يكن غيم أو قطر دعنا مزعب مين الحنبل على القاعدة بتاعت على القاعدة إيه على القاعدة بتاعتهم اللي احنا إيه قدمناه فين في الصيام في أول الكلام عن الصيام يقول عند أصحابين حنبل يعني ويحرم صوم العيدين إجماع دي بقى إجماع العلماء يحرم صوم الإيه العيدين يب العيد اللي هو عيد الفطر وعهد الإيه الأضحى. يحرم الإنسان يصوم يوم العيد الفطر ويوم عيد الأضح ب العلماء لا حديث أبو هريرة مرفوعا نهى أو نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الإيه الأضح ده حديث متفق عليه حديث متفق عليه رواه الإيه رواه البخاري ومسلم يب الإنسان لا يجوز له أن يصوم يوم العيد لا سواء عيد الفطر أو عيد الإئه او عيد الأضحى طاف سلام للنظر انسان نظر أن يصوم يوم العيد ماشي طلع في دماغه ان هو نظر أن يصوم يوم العيد كما يعني كذلك لو أن رجل مثلا لو نظر أن يصوم ثاني يو... يوم الزواج تاني يوم الزواج نظر أن يصوم ثاني يوم الزواج زي ما جه سؤال كده من بعض اخواننا كنت في درس امبارح ففي اخ يعني هو نظر أن يصوم ثاني يوم من من زواجه حاجه غريبه شويه مش مشكلة واخد الغرض المقصود لو نظر أن يصوم يوم العيد ماشي سواء فطر او واضح ده يعمل ايه النذر واجب النذر ايه واجب ماشي ومدح الله الذين اوفوا بالنذر طيب ولكن ده صوم محرم طب يعمل ايه يصوم ولا ما يصومش ده ما كفار يعني لا النذر في معصيه هو الصوم مش معصي الصوم مش معصي طيب خلاص النذر مش معصي ولكن هو يجب عليه الوفاء بنذره يجب عليه الوفاء بنذره ولا يصوم يوم العيد ويجب عليه أن يوفي بنذره في يوم آخر في يوم إيه؟ في يوم آخر لكن يفطر يوم العيد ويجب عليه أن يوفي بنذره لكن يوم العيد نفسه مش سموش الصيام نفسه مش معصي الصيام نفسه مش ماركلام دل النبى صل الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا من نظر أن يطيع الله فلا ومن نذر أن يعصي فلا الصيام مش معصي الصيام مش معصيه ولكن يوم نفسه منهى عن الصيام فيه فيفطر يوم العيد وإيه ويوفى بنذره ويقضي يوما مكان يحرم صوم العيدين إجماعاً وأيام التشريق. أيام التشريق لحديث وأيام منا أيام أكل وشرب أيام منا أيام أكل وشرب لحديث رواه مسلم مختصر أن يقول إلَّا للمتمتع إلَّا للمتمتع إذا لم يجد الهدي إذا لم يجد الهدي. لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا أن يصومنا إلَّا لمن لم يجد الهدي ده الإنسان المتمتع اللي هو المتمتع بمعنى عندنا المناسك سلاسة أو الأنساك ثلاث إما إفراض أو قران أو تمتع إفراض الإنسان يفرد الحج ماشي يقول اللهم لبيك بحجة القران اللي هو يدخل العمرة مع, مع الحج بيك اللهم حج وعمرة دخلهم لتنين مع بعض ده القران يبقى بنسك واحد. بنسك واحد التمتع الإنسان يهل بالعمرة ثم يفعل أفعال العمرة المناسك وبعد ذلك يحل ماشي ويصير حلالا ثم بعد ذلك ينتظر إلى يوم السامل ويوم التروية يبدأ إيه يهل بالحج يهل بالحج فالإنسان المتمتع عليه هد عليه هد طب ما وجدش الهد يعمل إيه يصوم كام عشرة أيام ماشي سبعة ماشي سلاسة وبعدين إيه عشرة إيه, إيه سبعة إيه أيام إذا رجع إذا إيه رجع ده معنى أيام التشريق يحرم صيامها إلى المتمتع إذا لم يجد الهادي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن نصمنا إلى لمن لم يجد الهدي ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لم يجب إتمامه من دخل في تطوع لم يجب إتمامه دخل في تطوع صيام يعني إنسان كان يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم يوم ويفطر يوم وبعدين صام الاثنين صام الخميس صام أي يوم تطوع وبعدين في نص النهار في ربع النهار في أوله في آخره بدله أن يفطر بدله أن ي... هل, يأسم؟ هل يأسم وهل إذا أفطر يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لا, ي... لا يأسم ولا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم فالمتطوع أمير نفسه, نفسه. كالذي يخرج الصدقة إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكه يبقى إنسان أنا هطلع النهاردة إن شاء الله وإن رايح الشغل هأتطوع نفسه بشيل المسك واخد بلاك كريم جزا الله خير بعد الصوف يبقى هيتطوع بخمسة ساغة مسك أو بربع جنيه وبعدين قال لا بصف ربع جنيه لا ده في خمس شلينات ولا بتاع ده كتير بلاش وفروا ووفروا لإيه للعيال يبقى هل يأسم لا يأسم يبقى المتطوع أمره نفسه كالمتصدق إن شاء أمضى الصدقة وإن يمسك لكن مش حلو مش حلو الإنسان ما يعودش نفسه على كده إنسان يعني يعاهد ربه تبارك وتعالى على شيء معين أو فعل طاعة معينة يبقى يبطل عمله إيه ينقض عمله إيه يبقى يواظب على هذا الإيه العمل ويواصل فيه لكن كحكم فقه كحكم شرع هل الإنسان يأسم؟ إنسان يعني ذكر مثلا أنا أقيمي لي النهارة أو أصلي الضحة طوال ركعات أو أصلي الضحة كذا وبعدين ما, ما صلاش ولا صام ولا شيء يطر الحكم إيه كحكم شرعي يجوز ما فيش مشكلة ولكن الأفضل ألا يفعل ذلك يقول ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه ومن يجب إتمامه وفي فرض يجب شوف ما لم يقلبه نفي حيلة برضو تحت يقول من دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق أو زور وقد خبأت لك شيء قال ما هو؟ قالت حيث أو قلت حيث حيث عبر عن إيه؟ عن سمنه مع دقيق مع إيه؟ مع طامر دي عبر إيه؟ اسمه حيث قال هاتيه هاتيه فجئت بي فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائم قد كنت أصبحت إيه؟ صائم بلنبس صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ شرع في التطوع كان صائم عليه الصلاة والسلام وبعدين عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بعد ذلك قالت جاءهم ايه ايه زور جاءهم زور أو جاءهم هدية أو شيء فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة الصدقة أو ساخ الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تحل لو الهدية أما الصدقة فكان لا يأكل منها عليه الصلاة والسلام يقول إنما هي أوساخ الناس لا تحل محمد ولا لآلئه محمد إنما هي أوساخ الناس. يبقى الغرض المقصود إني رضي الله عنه بعدما خرج أهديت له هدي وكانت تعلم أنه يأكل من الهدي عليه الصلاة والسلام. فقالت رسله أهديت لنا هدي ماذا فعل؟ قال ما هي؟ ما قالت حيث ماشي؟ فقال هاتي إني كنت أصبحت إصلي. يبقى على حكم شرعي أن الإنسان إذا شرع في التطوع و حدث شيء سلمنا الامر العاملي مثلا نضرب امثلة عملية كتير من الناس بيسأل في السؤال ده وبيتحرر انا كنت ناوي صوم النهاردة الاثنين وبعدين جالي ضيوف ماشي حضرني ضيوف يطرى الضيف عشان تحطره أكل وما تقولش معاه لعله يتحرج لعله ايه لعله يتحرج لعله يعني يستحي لعله يستحي بانت اجعل الضيفك يعني منبسط اجعل ضيفك ايه ينبسط هو الانسان غالبا الضيف بيبقى منجمع. بيكون منجمع ويكون مستحي لا انت زين لعله اجل عنه الحر خلي ياخد راحته زي ما يكون في بيته يكون في بيتك يبقى خليه ياخد ايه راحته فلعله انت ما تاكلش خلاص كل شيء بسيط ويسكت وأخذ بالك، ممكن يكون جعان، ممكن يكون إيه؟ دعان ونفسه واكل ما يعني ممكن ما يكونش بكل جعان جداً، ما يكونش بكل بكل ربع ساعة أو شيء، فالغرض المقصود ومتعود يأكل عشان انتجه في الساعة، فطبعاً يأثر عليه، فالغرض المقصود تاكل معه، تاكل إيه؟ تاكل معه، يبقى ممكن يحصل هذا الشيء، أو أن مثلاً أنت تروح لواحد، أنت كصايم تروح لواحد، بصورة العكس بقى أنت كصايم وإخوة كتير يسألوا في السؤال ده أنا كنت صايم وبعدين روحت الأخ فعزم علي عزم علي إني آكل يعني في أمر تربوه مهم جدا نخلي بنا منه الدين الإسلام فوش تمثيل ما فوش تمثيل ماشي ما يعرفك التمثيل لا يعرف الإخلاص والصدق ماشي في الأمور إبقى أنت ما تروع عند واحد صاحبك واحد زميلك سين من صدم الناس وبعدين أنت صايم ما شي نجيب لك أكل لا لا لا ما اقدرش والله لزاكم الله خيال طب خلاص بلاش أكل يا ولد هو واكل شبعا هاتوا عصير لا لا لا مش هكدر عصير خالص طب بلاش يا ولد هات شاي لا لا ما اشربش طب بلاش شاي تبال بل رغب ومي لا لا مي لا لا في ايه فى لا فيش ايه يبا انت كده دخلت الريبة دخلت الريبة في قلبه تعمل ايه تقطع الشك على طول انا صايم لا يا خايف من الرياض من الورا يعني ما وصلش للدرجة يعني... لا بس قول بس هناك شدع. لا ايبا انت انا صي خلاص قول انا صي ده كثير فعلا بيحصل ب... ليه ممكن توقع الناس في حرج الناس يشوق في نفسه هو مش راضي يأكل عندي ليه؟ اكل مش نظيف هو مش راضي ياكل ليه وانا امالي في شبهه مش راضي ياكل ليه واكلي حرام مش راضي طب مش راضي يشرب ليه هو في شيء هو فيش حد قال له شيء عني يبقى ما دخ ما توقعش الناس في في الريبه والشك وتجهد الناس والله دخلك لك اكل وبتاع والله انا انا صايم النار طب يا سيدي صايم يبقى يجوز حتى لو كنت صايم تأكل يعجز لو كنت وبعدين الأمر نفرق بين الرياء والإخلاص، نفرق بين الرئاء والإخلاص، يبقى تفريق علمي تفريق طبّاوي، أنت الرياء شيء والإخلاص شيء آخر، ده ناقض ده، ده عكس ده. الرياء اللي علامات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك الإخلاص يعني. الرياء والإخلاص أعمال قلبي لا يجوز الإنسان أن يتهم إنسان يقول أنت مراء ولا يجوز أن يزكي إنسان يقول إيه أنت مخلص ولكن نحسب فلان مخلص ولا نزكي الله تبارك وتعالى وده كده يشام منه رائحة الإيه يعني الرياء يشاب منه رائحة الرياء يبقى في علامات للرياء وفي علامات للإخلاص ببان على إيه؟ على الإنسان وبان على الشخص مش من الرياء إن شيخك يسألك أنت قمت الليل تقول له أنت تكون قيمته تقول له الحمد لله يدعي لي أين واحد مقصر والله ماشا هدعي لك بس أنا عاوز أعرف قيمته أم ما قيمته إذا كنت قيمته خلاص قيمته أنت تصدقت النهاردة هو يسألك قرأتك ورده كم جزء؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. والشكر لله بس أنت قرأتك كم جزء؟ ابن حجر رحمه الله يذكر مسائل كده ودخل فيها المسائل الثقهية ممكن يكون إظهر العمل في بعض الأوقات أولى من إخفاؤه بس كلها مثال صدقة. أنتو بدوا الصدقات فناعم ما هي وينتو خفواها وتوتور فو خلو لكم ويكفر عنكم من سيادك. يبى أنتو بدوا الصدقات فناعم يبى سلمنا إنسان دخل في بلد كلها ما شاء الله ما فيش حد بيطلع زكاة ماله ولا حد بيتصدق وبعدين عشان يحس الناس جام بعد صلاة الجمعة مثلا في المسجد يعني بيل الناس زكاة المال وفضل زكاة المال والفرض اللي عليه وأخر الزكاة ماله عالنية أمام الناس لكي يدفع الناس إلى هذا الفعل. عمله يكون أفضل من السر عمله اللي هو أظهره إظهار الصدقه مش رياء ولا سمعة بل في بعض الأحيان يكون إظهر العمل أولى من إيه من إخفاؤه على حسب الحال إمتى يكون رياء؟ التطوبة التطوبة النمج دانا بصلي دنا بصوم دانا كذا دانا كذا كما يحكى عن بعضهم يعني وقد قيل له أنا أقوم الليل فكان وقال وأنا أيضا أقوم الليل قال كيف تقوم؟ قال أبول سمو أرجح أبول سمو أرجح وده كل قياء ودخل في جملة ليه؟ القياء أنت بتقوم أنا بقوم برد فالغرض المقصود ممكن إنسان يتطوع ده أنا بصلي ده أنا بصوم ده أنا بزكي ده أنا بفعل كذا بفعل كذا لا لكن شيخك يسألك أنت قمت اللي أنت كذا مشايخنا ربنا يبارك فيهم وطول أعمارهم ويعني ينفع نفعنا بيهم ينفع الاسلام بيهم كانوا بعلمونا مناهي تربويه كده كان بعض مشايخنا ربنا يبارك في اللي احنا تعلمنا عليه سنوات طويلة كان يقول احنا عاوزين نعمل برنامج تربوي عمل ماشي كل واحد يصلي ركعتين صلي ركعتين و الدين التمام ومش عاوز يعني يسرح في الركعتين دول يسرح في الركعتين ما حد يصل ويشتهد ان ما تسرحش اجتهد ان انت تخش من اول ما تقول الله اكبر لحد ما تقول السلام عليكم السلام عليكم كم والشيطان ايه لا فكان طبعا ايه بيحصل اعجيب في الايه في المساله دي طبعا ده يعمل كنا حوله 500 دفع 500 واحد او شيء فكان الإيه التقرير النهائي فلان فعل فكان بعض الاخوه يا شيخ والله أنا ما شاء الله اول ركعه ما شاء الله شخ... ما سرحتش ثاني الركعه ما درتش ان انا بسلم مثلا اللي واخد بالك الثاني والله يا شيخ أنا دخلت الفاتحه ما شاء الله وداخل وخاشع وباكيت في في في الفاتحه كمان فضلا عن ايه اللي بعدها وبعد كده ما درتش باي حاجه خالص ماشي بعضهم قال لي والله يا شيخ أنا كنت بعد الايه المربعات اللي في الحصير عديت قال له كان قال له عديت وكنت عدي في الايه في ال ماشي بس نفسي في التشهد فسلمت فاشياء ده منهج هل ده يسمى رياء يعني الأخ اللي قال للشيخ أنا فعلا أخلصت وصليت ركعتين ما سرحتش فيه ده يسمى رياء لا الرياء لو هو متطوع يا شيخ أنا خاشع في الصلاة من غير محد يسأله لكن مشاقك يسألك تبايل له شيء أنا بفعل كذا بعمل كذا يبقى فرقه بين الرياء والدرواشة ويعني التمثيل ده بخلاف ده يبقى الإنسان دايما يخلّي بعلو. فإلّا وإنّ الإنسان صام صام تطوع اثنين وخمسين سلّة يوم كل شهر وحصل أنت روحت عقيقة أوليم أو, أو شيء عقيقة أوليم أو وبعدين هو قال لك والله تعالى كل معي دي أمور كتير بتحصل معلش لإنه بيحصل ممكن تغر صدر خوك ووتخلي خوك يقع في في شك وفريبه ودي بيحصل أنا باب بب بمسن في عقيقة وفوليم أو وبتاع كل لا لا ما أقدرش والله كل أنا مش عارف تبتعبان عندك القولون يعني في هو لا لا بس مش هقدر لا ما أقدرش يا بني أنت صائم أنت صائم ولا مصايم؟ الصايم؟ ادعي لي والله شيخ حالة غريبة بتحس يا ابني ما تخافش مش رياء والله والصايم وخلصوا ريحنا. من ما تقول صايم أنا خلاص أنا هكفل على الأكل والشاي والسكر والعصير والمي لكن أنت بلا شك لو أنت طال بقائك معايا أنا لو قلت أكل لا مش هكدر أكل طب هات عصير طب هات شيء طب هات كذا يبقى أنت ريحني وريح نفسك وقول إيه صايم وما تخافش مش ريئ ولا شيء ونقول إخلاص ونقول إخلاص بقولك إيه بقولك أنت صايم بعض الإخوة العكس من كده تمام على العكس من كده تماما يبقى ما شاء الله صايم صايم اثنين أو صايم خميس وبعدين قدرا في حد دعاف وليمة يروحها بعد الولية ما أخذ تصل له في عقيقة يروحها برضه واخد بلاه ما شاء الله دي ما فيش ايه ما فيش مشاه يبقى ليه عن نقيد تمام يبقى نفرق بالأمور دي طيب نرجع تالي كلامنا يقول أيام التشريق يحرم صيامها وكذلك يوم العيدين ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدي أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيء قال ما هو قلت حيث قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائم رولي من مسلم وكره خروجه منه بلا عذر خروجًا من الخلاف ولقول تعالى ولو تبطلوا أعمالكم عوز رد على الملكية عوز رد على الملكية اللي هما بيقولوا إذا شرع الإنسان في التطوع يجب عليه إيه إتمامه وده محل نظر والجماهير على خلافين على خلاف ذلك يجب الإنسان إذا دخل في تطوع لم يجب عليه إتمامه بدليل هذا الإيه بدليل هذا الحديث ولكن نكره للآية ولو تبطلوا إيه أعمالكم لكن إذا احتاج الإنسان كما ذكرنا يلزمه الفرض لا قال وفي فرض فيجب يعني إذا كان الإنسان عليه فرض عليه قضاء عليه كفار عليه واجب عليه نازل عليه شيء فرض عليه يبقى يجب عليه اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قالوا في الشرح لانه يتعين بدخول فيه، فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه أعدته، ان بطل عليه سلم كان عليه كاضارك عليه نازلك عليه صيام واجب، وبعدين قطع، وبعدين قطع، يجب عليه إيه؟ يجب عليه أن يقضي يوما المكان، يجب عليه أن يقضي يوم المكانة، ويعيد هذا الإيه؟ ويعيد هذا الشيء. ما لم يقلبه نفلا ما لم يقلبه نفل الحيلة اللي احنا قدمناه عشان يخرج من هذا الخلاف يقول لك أنا قلبته نفلا أنا قلبت لا ما تقلبش نفل ولا شيء ولكن خليك إيه زي ما انت قال فيسبت لو حكم إيه النفل ده على القول اللي هو يقلبه نفل كتاب الاعتكاف يعني من النهاردة إن شاء الله بأخير كتاب الاعتكاف عشان على أن نراكم على خير يعني السنة القادمة إن شاء الله هذا كان في العمر البقية كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف والامتحان طبعا يكون لحد ايه لحد اللي يعني الاعتكاف يعني لحد الاعتكاف نهية الصيام يعني نقف على ايه على الحج وما تخافوش يعني اللي من الأسئلة سهلة خالص ما لكم امتحان سهل وميصور وسهل 20 سؤال بس واخد يعني فسهلين أو 19 سؤال سهلين ما تخافوش خلص يعني اول كتاب لآخره من اول كتاب لحد الجزء اللي احنا خدناه وأقولك و... هينزل على نت ومش هي إيه يعني مش هي يطلع ال... الأسئلة من العشرين سؤال أو التسعتاشر سؤال اللي هم إيه موجبه فأما تخافوش يعني إذا كويس جدا لأن الامتحان سهل يعني فما تخافوش طيب كتاب ولا تكذب كتاب وإيه على... إحنا عاوزين نطلعكم سنة تانية عاوزين نطلعكم سنة تانية فعشان نحط لكم ايه أسئلة سهلة يعني شو كتاب الاعتكاف لا فعلا سهلا سهلا وليفنا أسئلة مباشرة يعني عشان براعي المستويات العلماء وكذا فيعني ايه فأنا براعي من الصورة دي يعني. الاعتكاف عبران ربنا بلغنا رمضان وجعلنا من أهله كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة وهو سنة قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحبابي لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجهم بعد هذا حديث متفق عليه كتاب الاعتكاف الاعتكاف سنة من السنن التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف ودائما الإنسان يحرص على الاعتكاف ويحرص على طاعة الله تبارك وتعالى يسابق في الطاعات ويسأل في الخيرات لاه لا يدري لعل يعني الموت يأتيه لعله يموت اليوم يموت غدا فدائما يحصل بقدر المستطاع من طاعة الله برك وتعالى إحنا بنظل 11 شهر و20 يوم على مدار العام نا نأكل ونشرب ونمرح ونروح ونأتي طب كذا يا طاره يكون إيه عشرة أيام بعض الناس بيستكسر عشرة أيام عشرة أيام بيستكسر على نفسه عشرة أيام, أيام تحبس نفسك عشرة أيام في المسجد هي المشكلة متى تحبس نفسك عشرة أيام في المسجد تحبس نفسك عشرة أيام ما تظل إحداش الشهر وعشرين يوم حدش طول العام بتروح ويت بعض ييجي اعتكاف اعتكاف يقول لك السنة مش عارف كذا كذا طب هاعتكاف بالليل معكم الرسال قب النهار لأ إلزام المسجد بقدر المستطاع العشرة أيام كامل اعتكاف كامل اعتكاف كامل تدخل وتخرج ليلة الايه اللي تدخل من البداية وتخرج ليلة الايه ليلة العيد أو صبح الايه او صبح العيد يبقى اعتكاف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكاف والنبي عليه الصلاة يعني غفر لو متقدم من زنبه ومتأخر ومع ذلك كان على الاعتكاف كل عام عليه الصلاة والسلام وفي العام اللي هو نقض اعتكافه طرأ اعتكاف طر من الاعتكاف منه العام اللي بعده اعتكاف عشرين أو في الشهر اللي بعده اعتكاف عشرين يوم مش إيه مش مش عشرة أيام عشرين عشرين يوم لما أغضبه أزواجه عليه الصلاة والسلام يعني حافصة وعيشوا كل واحد عمل خيمة دي عاوزة تعتكف وتعاوزة تعتكف غيرت نساء غيرت نساء فقال آل بر أرادنا أنتم عاوزين بر أنتم أنتم غيرت نساء ماشي ما أنا بمعتكف ما أنا ونا اعتكافه ولكن اعتكف بعدها عشرين يوم عليه الصلاة والسلام الغرض المقصود ان الإنسان يحرص على ذل الطاعة فضل كبير وأجر عظيم ويكفي ان ربنا وفقك لي ليلة القدر ليلة القدر 83 سنة ونيف وكسر يبقى صيام قيام ذكر القرآن طاع الله الرحمن تبارك وتعالى يكفي عليك أنت تدرك ليلة القدر والإنسان لا يدرك ليلة القدر كما كان مازل عبد الله بن مسعود يعني يقول يشدد إلا أنه إذا عادته العشر بل اعتكف من أول عام أو قام ال العام كله، بمعنى إن الإنسان عشان يدرك ليلة القدر لابد أن يكون مجتهد. لو أنت اجتهدت بعض الليالي وكليت في بعض الليالي، لعل الليالي اللي تتكاسل فيها، تتوانى فيها ممكن تكلت القدر تفوتك أو شيء. فعشان كي تكون مع إخوانك ودائما الإنسان دائما مع الجماعة بيمشط ممكن أنت مع نفسك أنت في البيت في كذا في الليالي تقول ده أنا أصوم وأنا أصلي وأنا أعمل كذا وأقرأ قرآن وأقرأ بخمس أجزاء وعشر ممكن تنام. لكن لما تجد أخوك معاك وأخوك الثاني معاك ذكرت ويعينك على طاعة الله تبارك وتعالى يبدأ ينشط الإنسان مع الجماعة كعادة النفس البشرية أو فطرة الإنساني يبقى الاعتكاف ولزوم المسجد لزوم مثل طاعة الله رحمك الله هو قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحباب بل الحكم الفقه بتاع الاعتكاف حكم سنة مش واجب ولا فرض ولا شيء لحديث عائشة رضي الله عنها كان وسلم يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجهم بعد عليه الصلاة والسلام طيب هو سنة ولكن يجب أشياء إيه هي يقول يجب بالناثر قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفس الاعتكاف نذرا يقول عليه الصلاة والسلام من نظر أن يطيع الله فليطيعه ده حديث سروال البخاري يبقى الاعتكاف لو أن إنسان قال لله عليه أن اعتكف هذا العام العشرة أيام يبقى وجب عليه يجب عليه أن يعتكف لكن لو لم ينزر يبقى الأمر إيه على الاستحباب وليس على الحتم والإجابة ودائما ننبه الإنسان ما تنزر النزر بلاش النزر ما تنزر رأي النزر عبارة عن إيه عن إلزام المرء ما لم يلزمه الشرع ما لم يلزمه الشر ما تقيّدش نفسك خلي في ساعة الشريعة رب العزة تبارك وتعالى جعلك ساعة الأم أتكتف نفسك ليه عندك يعني وقت عندك جهد عندك استطاعة يبقى افعل الخير بدون نزل بدون أما تنزل لعلك تعجز فازمك إيه؟ يلزمك كفرت نازر بلا يلزم الإنسان نفسه والنزر دائما النزر المقصود بتاع معظم الناس نزر المقصود إن شاف الله مريض إن رد الله غائبه إن عافان الله إن كذا إن كذا فعلت لك كذا وكذا ده نزر مقصود كأن تقول ربنا لو فعلت لها فعل لك ما فعلتش مش فعل وينسى الإنسان نعم والله تبارك وتعالى عليه لكن أنت إجا النزر نزر تبرر لو نظرت ما تجعلوش نزر مقصود والأول من ده عدم إيه النزر مطلق قال وشرط, وشرط صحته ستة أشياء شرط صحة الاعتكاف ستة أشياء عشان الاعتكاف يصحم الإنسان لابد أن ينوي لابد أن يكون مسلما لابد أن يكون عاقل وميزا النية, النية إيه؟ ينوي الإنسان إن يدخل المسجد معتكفا لو لم ينوي يمكن إنسان ينوي أن يخش الجامع يكون مع أخوانه يفطر جماعة يفطر معهم وخذ بالقوم للربح تربع ويفطر مع تأليف بطون تأليف بطون في تأليف قلوب وفي تأليف بطون ماشي ياخدها بالنية دي هو أنا نوع, نوع تكاثف ولكن نوع إيه يقلب بينه وبين أخوه تأليف البطون يعني وتأليف البطون ما يكونش إلا في الأم اللي فيها لحمة أو سمك أو بطة ده تأليف البطون يكون تأليف عالي يكون أي تأليف عالي أما اللي هي كده ما بيجيش ت طيب يبنيه لو بدأ أن ينوي أنه يعتكف لطاعة الله تبارك وتعالى بعض الناس ممكن يعتكف عشان يروح مع أخوه يصهر معه شوي. زي ما احنا بنشوف الاعتكاف دايما بننبه من اول ما نخش الاعتكاف المعتكف على اخوانه انت مش جاي عشان تساهر ولا ترغ ولا تتكلم ولا دي ما نظامش لان الاخ يعمل ايه مجموعات مجموعات 3 يقعدوا مع بعض يرغوا مع بعض ثلاثة 4 يقعدوا مع بعض كل ركن لاقي جامع كده مليان خمس ستة مع بعض ده اعتكاف ده لا روح بيتك احسن روح بيتك احسن ما تجرفناش بلاش الصورة دي بالغرض المقصود انت تأتي المسجد لكي تعتكف الاعتكاف الشرعي ان يلزم الانسان. الله تبارك وتعالى لا يتكلم الا بذكر إلا بدعوة، إلا بنصح إلا بإرشاد، إلا بتبليغ دعوة، الله تبارك وتعالى. بخلاف كده يبني سني الكلام من كلام الناس ويكسر الدعوة، ويكسر العلم الشرع، يكسر الذكر، يكسر قراءة القرآن هذه الأشياء. أما إذا كنت أنا في الجامعة وروح مع أخويه بنية أنا مع ده السهر مع ده ده مش اعتكاف لذلك الفقهاء لابد من نيّة أن ينوي الإنسان أن يلزم المسجد للرغي ولا لطاعة الله لطاعة الله تبارك وتعالى ولا تبارك وتعالى. الإسلام لو أن إنسان غير المسلم اعتكف قال لما شوف الناس دي الناس دي طيبة بعد الثورة وكده يحققون بعض المصالح أما روح اعتكف مع العشر عشر تيام ده اعتكف مع العشر عشر تيام ده دي. والله رو اعتكف السنة كله يبا لابد من إيه من الإسلام كذلك العقل العقل لو إن إنسان يعني مجنون أو معتو أو يب لا يصح اعتكافه بخلاف إيه بخلاف إنسان تأتي نوبة بخلاف إنسان يعني مغمى عليه يبا زي العقل ولكن مش مجنون مش مجنون أما إنسان اللي المجنون اللي عقله زائل ما ينفعش إيه اعتكاف كذلك التمييز ودي مسألة مهمة التمييز يعني إيه؟ التمييز وإن كان شرط صحة ولكن لا نفضل ذلك ولا نحب الزلك يعني الأطفال الصغار الأطفال الصغار ابنك وابن وبنتك وبنت اللي هم 8 سنوات 9 سنوات هاتهم عشان تعلموا الاعتكاف عشان تعلموا بيعملوا إيه الأولاد ببوز المعتكاف ببوزوا ليه ببوزوا الاعتكاف بوزوا علينا الاعتكاف لازم غطوا بعض يضرب بعض يجتم بعض وخذ بلا ما تعرفش يعمل إيه يكلوا الصحرم الإخوة فالغرض المقصود بلاش بلاش يعني ومرك ونبي احسه في قطنة شغالة في الحالة كذا لقينا الأطفال الصغار عم ما ليه القطة ترى فالغرض المقصود إن بلاش هذا الشيء لإن أنا جيب إبني وأنت جيب ابنك وابتاع بقى المعتكف عيال بقى المعتكف إيه عبارة عن عيال إنت والله تعلم ابنك أداب المسجد ويأتي المسجد بدون إزعار بدون شوشرة ما فيش مشكل والأفضل بلاش أفضل بلاش وظمنا قدم لكم أنت أو غيركم مساب الإيمان الأربعة والعلماء في مسألة اتيان الصبيان للمساجد والأولى عدم ذلك إلا أن يتربى الطفل والصبي على أداب المسجد ثم يؤتى به بعد ذلك لما سأله الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم اتيان الصبيان في الحرم قال يحرم, يحرم. مش ده العلاب بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ليه يا شيخ يحرم؟ يحرم لي يعني ايه المشكلة؟ إيه قال يشوشون على الناس وده الشيخ ابن باز رحمه الله فقه عالي رحمه الله ثان متين في الفقه ويعني انسان كلامه وفتواه تدل على ايه؟ متانته في الفقه وعلمه الضقين فقال يحرم زي؟ الشافعي رحمه الله لما سئل عن ذلك قال يكره أن يؤتى بالصبي قبل سن سبع سنوات قبل سن سبع سنوات النبي الصلاة يقول إيه مروا أولادكم بالصلاة لسابع ولا قال إيتوا بأولادكم المسجد لسابع قال مروهم بالصلاة ما فيش ولا حديث واحد قال إيتوا بالصبي المسجد يعلم ابنك الآن ماشي بعد سن سبع سنوات أداب الصلاة وأحكام الصلاة ومره بالصلاة وعلموا أداب المسجد فإن كان يعني ولد هادي أو شيء ويعلم أحكايا المسجد والأداب الشرعي لا بشوش ولا بعمل مشكلة ولا يخش في الصف يطلع منه ويقطع الصف عن الناس يبقى ممكن تأتي به والأولى إيه ألا تأتي بهذا الصف الصحة التكف ستة أشياء النبي والإسلام والعقل والتمييز كسر العبادات إب التميز سبعة سبع سنوات ثمان سنوات لكن سلمنا طفل صغير مثلا عنده أربع سنوات عنده خمس سنوات لا تصح عبادته لا تص لا صلاة ولا صيام ولا تصح أيضا يعني ولا صح اعتكاف لكن سلمنا عنده ستة سنوات ثمان سنوات أقل أكثر ممكن يعني يحسن الخطاب يفهم رد الجواب إب يجوز إن هو وصحي اعتكاف ممكن الأول كما قدمنا لا به إلى المس أيضا شروط عدم ما يجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام لو أحيل المسجد لحائض ولا جنوب ده حديث ضعيف ولكن يغنى عنه الآية يغنى عن إيه ولا جنوبا إلا عبر سبيل ولا جنوبا إلا إيه عبر سبيل إب عدم ما يجب الغسل بمعنى لو أن إنسان عليه جنب لو أن إنسان لو أن المرأة حائط أو نفساء ممكن تعتكف لا ما تعتكفش لا تأتي المسجد لا للاعتكاف ولا لخطب سماع خطب الجمعة ولا لسماع درس العلم ولا لشيء يبقى الإم الأربعة لهذا الشيء المرأ إذا كانت حائط أو نفساء لا تأتي كذلك الإنسان اللي عليه جناب بس هنا وقفة يعني مهمة برضو احنا كشباب برضو ننبه عليها أمر مهم عملي ان كتير من اخواننا ما يكون معتكف مثلا وبعدين ينام فما يستيقظ مثلا طول الليل صهران يصلي فما يستيقظ على الساعة بعد ما ينام بعد الشرق أو شيء ينام يستيقظ على الساعة 9-10 على يجد عليه إيه جنابة يعمل ايه يجد عليه جنابة والله الواجب عليك الآن ان تقوم فتغتسل الواجب تقوم يغتسل بعض اخواننا بكسس بعض اخواننا بكسس لسه فاضل ساعتين على الظهر ولا بتاع هو استيقظ الساعة 8 الساعه 7 وجد ان عليه بلل جنابة او شيء يكس يحرم عليه يصح الواجب عليه يقوم يغتسل مباشرة طب ان سلمنا هو قام ووجد الحمامات كلها مشغولة ومليانة ما فيش فراغ يعمل ايه يخاف يخفف هذا الحدث ثم ايه يغتسل بعد إيه؟ بعد ذلك يغتسل يعني أما الحمامات إيه طفّة يعني مش يغتسل بعد ذلك يغسل بعد الظهر لا يغتسل بعد إيه عندما تأتي نوبة والله إذا كان البيت قريب يجوز له أن يخرج فيغتسل ويرجع إليه المسجد ولا يبطل اعتكافه بخروج الغسل لكن هو ينام على جنابه يحرم عليه إيه ذلك قال وعدم ما يوجب الغسل عدم ما يوجب إيه الغسل يب الإنسان خلي باله من هذا الإيه؟ من هذا الأمر وكونه بمسجد يعني عاوز يعتكف يطر يعتكف فين لعل ربنا موسع الإنسان مثلا وبعدين باني البيت بتاعه ضور واثنين وثلاثة فعامل دور كده أو عامل غرفة في البيت في دور من الأدوار إن هي عاملها كمسجد بس مسجد عام مسجد البيت بحيث أن زوجته وهي حائض بتمكس فيها تعتكف فيها تقرأ قرآن تقرأ الأسكار ده اللي بتفعله مسجد وكذلك هو يقيم الليل فيها اسمه مسجد البيت بعدما شيخنا يبقى ليه غرفة كده متخصصة في البيت ماشي اللي ربنا موسى عليهم فيخليها مسجد البيت يا ترى جامع البيت أو مسجد البيت هل لو حكم مسجد الجامع العام لا ايه كونوا بمسجد لابد عشان يعتكف يكون طب أنا ينفع اعتكف في البيت اعتكف في البيت ومش هنام ليل ولا نهار ينفع لا لا يسمى اعتكاف شرعي اعتكاف لابد ان نكون فين في المسجد لقول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون فيه في المساجد خلاص كده وأنتم عاكفون في ال في المساجد قالوا يزادوا في حق من تلزموا الجماعة أن يكون المسجد مما تقام في الجماعة يعني عاوز أقول إيه لابد أن يكون المسجد اللي هو بتصل فيه يقوم فيه إيه؟ تقوم في الجماعة يعني الجماعة فرضعين فرضعين على كل مسلم قادر يعني بالغ غير مريض غير مسافر بل الجماعة فرضعين في حق في طب الآن عشان في أعتكف في مسجد لا تقام في الجماعة هضطر طرنا إيه هضطر أن أنا أطلع إيه برا المسجد عشان أروح في جامع تهين وتقوم في الجماعة إيه بدا معنى كلام يزاد في حق من تلزمه الجماعة تنزمه الرجال يعني أن يكون المسجد مما تقوم في الجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف لأنه واجب عليه ده إيه وأجيبة صلاة الجماعة يعني فلا يجوز تركوها ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف اعتكاف مش كل فرد بده يطلع برا تروح الجامع المجاور عشان يتعت... عشان تصل الجماعة لا أنت عاوز تعتكف يبقى اعتكف في مسجد تقام فيلي تقام في صلاة الجماعة طيب حدود الجماعة إيه حدود المسجد ممكن يكون في صور حديد مضروب أمام المسجد في رحبة ماشي ففدر تاني في صندرة في مكتبة في منارة في سطح يا ترى حدود المسجد إيه هل هو صحن الجامع بس هل هو صحن اللي تحت بس ولا يا ترى الحدود بتاعته اسمع كده يقول ومن المسجد ما زد فيه ومن المسجد ما إيه ما فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة أو المحوطة ومناراتها التي هي أو بابها فيه يبدأ كل داخل لإيه المسجد يبقى الجامع والامام المسجد الامام ممكن يكون فيه رحبة الرحبة المحوطة اللي هو مكان واسع وعملنا عليه صور نص دايلة كده أو عملنا عليه صور حديد يبا دا أنا لو خرجت فيه عاوز ذكر قرآن كده مع نفسي في الرحبة بتاعت المسجد يا ترى الحكم إيه يب هل أنا أسم خارج المسجد لا من المسجد كذلك لو أن الإنسان عاوز يصير إخوة بيعملوا دا وشوب تاعوا مجموعات دا بيتكلم دا وبيتكلم دا وأنا مش عارف فقر أقول مش عارف أنسجن كده مش عارف أخلو بنفسي أعمل إيه طلعت فوق السطح طلعت فوق السطح كده خالي مع نفسي عشان أقرأ وردي أو أقرأ في كتاب بهدوء أو أصقل ربنا أو أدعو يا ترى اللي يطلع فوق سطح الجامعة هل يكون خارج من المسجد ولا سطح من المسجد سطح المسجد من من المس من المس يقول ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر وعند الشيخ دقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعف الزيادة بتاعة الجامع كهو هو في الايه في مضاعفة الأجر مضاعفة الثواب بالمكان نفسه من المسجد واما تروح هذا المكان الرحب بالمحوط به الطابق الثاني الطابق الثالث السطح بتاعه ده دا كله ايه داخل المسجد وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظهر الخبر ده كلام غلط كلام خطأ كلام ابن مفلح رحمه الله كلام خطأ وصواب الكلام الاو يقول, يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا صلاة في مسجد هذا وما زد فيه كل من, إيه؟ من داخل المسجد ومنه سطحه لعموم قول في المساجد ورحبته المحوط رحبته الإيه؟ المحوط به قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة في المسجد لأنها معه وتابع له وإن لم تكن محوطة أو محوطة كراهة جامع المنصور لم يثبت له حكم الإيه لم يثبت له حكم المسجد نضرب مثال واقع عندنا في كفر الشيخ ابن تيمية مسجد ابن تيمية طبعا هم في في الجمعة أو في يكون درس أو شيء ممكن المسجد يمتلئ وهم يفرشوا في الشارع يفرشوا في الشارع و و يفرشوا الخيمة في في الشارع يطرئ الشارع اللي هو في من تيمية ده الشارع الأمامي ابن تيمية ده داخل المسجد ولا خارج المسجد خارج ولا داخل ده خارج المسجد خارج المسجد. طب سلمنا ان في مسجد وبعدين المكان اللي أمامه متحوط بصور متحوط بطوب متحوط بشيء وهو في نفس المكان في نفس المكان كده بس متحوط ومعروف ان ده تبع المسجد هل يكون خارج ولا داخل يكون ايه يكون داخل المسجد يكون داخل ايه داخل المسجد يبقى المكان يكون داخل المسجد ده بالنسبة لهذا الايه لهذا الشيء طيب هنا يقول رحبة المحوط المنارة منارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حك في حكمه وتابع المنارة لو أن انسان صعد المنار صعد المضال لو كانوا بيتلاعوا عليه أزنوا عليها العاليات ماشي الميزنة فصعد عليه هل يسمى خر المسجد وإذا صعد فيها يطلع اعتكافه ولا يكون داخل المسجد يكون داخله داخل المسجد ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين من عين مسجد غير السلاسة يعني إن هو عين أنه يتع... يعتكف في المسجد الحرام أو الأقصى أو المسجد النبوي يطر الحكم إيه؟ يقول من عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نظر صلاة بغير المسجد السلاسة لحديث أبو هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ده حديث إيه متفق عليه يب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد طم كل إخواننا أو معظم إخواننا ده اللي بيعتكف في القاهرة اللي روح يعتكف في في المنصورة اللي روح يعتكف في سكندريه وده شد رحل وده مش شد رحل وده شد إما اللي يكون المعنى إيه لا تشد الرحال لفضيلة لفضيلة ما الفضاء يب أنا أشد رحل هروح هنا وروح هنا ده جائز ولكن أشد رحل بنية فضلت البقعة نفسها البقعة جامع مثلا هنا جمع أنس مفضل عن جمع فلان هل ده ينفع؟ لا ده لا يجوز ولا يفعل إنسان زين لكن أنا لو الله شد رحلي عشان هناك شيخ عشان هناك نظام كويس عشان أنا برتاح عشان بطوله في الصلاة عشان باخد راحتي في دروس علمية يبا لهذه الأشياء يجوز شد الرحل أما كوني أشد رحل وأخذ خلاجاتي وروح لأن البقعة نفسها مباركة ما فيش بقعة مباركة للثلاثة بس اللي ذكره من عليه السلام لا تشد الرحال إلا إليه سلاسة مساجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى قال ولو تعين غيرها بالتعين لازم المضي إليه لازم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا غير الحج طيب أفضل المسجد المسجد الحرام والمسجد المدينة بعده يعني فالمسجد, فالمسجد الأقصى طيب المسجد الحرام الأول وبعدين المسجد المدينة وبعدين المسجد الأقصى لحديث أبي هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سوأ إلى المسجد الحرام ده حديث رواه لي الجماعة إلا أبا داود. وفي رواية فإنه أفضل فمن نظر اعتكافا أو صلاة في أحدهما لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نظر في المسجد الحرام لم يجزئ غيره ومن نظر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، ومن نظر في الأقصى أجزأه في السلاس. لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نظرت أن إنفتح الله عليك بمكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، صليها هنا، فسأله، فقال صليها هنا، فألح عليه وسأله، قال شأنك إذن، خلاص انت في أي مكان يعني تصلي فيه إن شاء الله نصل صلاة العشاء ونكمل بس الجزء ده عشان نبيحنا كده نقف على إيه. على الجزء المكرر الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة الله. صلى الله عليه يقول يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد غير عذر، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج وبالانزال بالمبشرة. دون الفرج وبالرد وبالسكر مبطلات الاعتكاف مفطلات الاعتكاف لا يبطل الاعتكاب بالخروج من المسجد غير عرض لقول عائشة رضي الله عنها السنة المعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه ده حديث رأب داود وصحح شغل البيل وحديث وكان لا يدخل عليه الصلاة والسلام البيت إلا لحاجة الإنسان ده حدث متفق عليه حدث متفق عليه رأو الحريب ومسل يبقى الإنسان إذا دخل المعتكف إذا دخل المعتكف لابد أن يدخل ولا يخرج إلا لعذر من الأعذار الملححة عذر من الأعذار الملححة الضرورية التي لابد من الخروج من أجله لكن لو خرج بدون عذر إنسان دخل المعتكف بعد مناولة عتكاف خرج يزور إنسان خرج يفعل شيء خوال المسجد خرج يمارس بعض الاتجارة خرج يمارس بعض الأعمال يبطل الإعتكاف يبطل, اعتكافه، يبطل, اعتكافه، يبطل بالخروج وبنية الخروج ولو لم يخرج يعني عاوز يقول لو أن إنسان نوى أن يخرج ولكن لم يخرج هل يبطل إعتكافه ولا يمطلش يعني مسألة صعبة, مسألة صعبة ولكن الصواب لا يعني مش سنوافق صاحب الكتاب على مسألة نية الخروج وإلا ممكن انسان يبدو له الخروج ولكن يرجع نفسه والنية قد تتقلب على الإنسان تبقى أطلع ما أطلعش ممكن يبدو له الخروج ولكن حقيقة لا يخرج فإذا نوى الخروج ولكن لم يخرج حقيقة فالصواب الراجح أنه لا يبطل اعتكاف لكن معنى كلام الحناب يعني نية الخروج كأنه قطع الاعتكاف قطع لا, لا مش معتكف مش معتكف. إذا كان الأمر كده ماشي يبقى عزم مش يعتكف فعلا حتى ولو لم يخرج يبقى بطل اعتكافه لحديث إنما الأعمال بالنيات انما الأعمال كأنه نقض النية كأنه نقض نية الاعتكاف أيضا من المبطلات بالوطء في الفرج الجماع يعني الجماع بالوطء في الفرج لقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم معاكفون في المساج ولا تباشروهن وأنتم معاكفون في المساج المباشرة دي كناية عن الوظ يقول فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدها كالصوم والحج ولا كفار, ولا كفار ولو حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكاف واستانف في الاعتكاف وده صحيح عن ابن عباس الإنسان إذا كان معتكفا لا يجوز له أن يأتي المرأة لا يجوز له أن يأتي زوجته ولا يجامع زوجته ولا يطأ زوجته طيب الإنسان سلامنا كان معتاكفا وفي المسجد وبعدين بدأ له حاجة من الحاجات وخرج إلى البيت خرج إلى البيت ليلة, ليلة. وجد المرأة فوطأ المرأة جامع المرأة بطلعت كيف بطل إيه بطل اعتكافه الإنسان لو خرج من المسجد ليلا لحاجة من الحاجات فوطئ زوجته بطل ليلا طبعا بطل إيه بطل اعتكافه يجب عليه أن يدخل بنيه جديدة واستان في الإيه الاعتكاف استان في الاعتكاف بخلاف غير المعتكف خلاف غير المعتكف يجوز له الواطئ بالإيه في يجوز لو أما المعتكف حتى ليلا لا يجوز له أن إيه أن يطاع المرأة اللي هي قال وبالواطئ في الفرد وبالإنزال بالمباشرة دون الفرق. لو أن إنسان أنزل وكلمة انزال إذا أطلقت يراد بها المني. يراد بها المني. أما المز يقال أمز أمز. أما كلمة أنزل يراد بها الإلمني. يقول بدون جماعة بدون جماعة ودون شيء. ولكن أنزل بدون جماعة. أنزل بدون. انزل بالمباشرة. أنزل بالمس. أنزل بالقبلة. أنزل بشيء. يطرح حكم حكم اعتكافه يقول يبطل الاعتكاف أيضاً. وبالانزال دون المباشرة لعموم الآية. إنزال بالمباشرة دون الفرج قالوا بالردة لقوله تعالى لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين يبقى الردة بمعنى إيه؟ إنسان مسلم وكان معتكف وبعدين ارتد الله يعني جعلنا الله تبارك وتعالى من المتمسكين بدينه إلى أن نلقاه اللهم مسكنا بالإسلام وأهله إلى أن نلقاه لو أن الإنسان ارتد عيزا بالله كفر, كفر بالله تبارك وتعالى الردة تحصل إما بالقول أو بالفعل أو بالشك أو بالاعتقال أي واحدة من الأربع دي الردة تحصل بالقول ماشي قال قول كفري أو فعل فعل كفري أو شك أو, إيه أو اعتقل أو, أو استهزئ ممكن إنسان يستهزئ بشيء فيعني في يستهزئ بالله تبارك وتعالى أو برسوله أو بكتابه أو من ملائكته أو بشيء عيازا بالله يكفر قال الله تبارك وتعالى وقد كفر أناس في كتابه فقال عنهم في صورة التوبة ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب احنا كنا بنهزر وبنمزح وبنيتحك ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم النعفو قد كفرتم بعد إيمانكم النعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين النعفو عن طائفة منكم بأن تابوا وأنابوا ورجعوا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إب الإنسان ممكن باستهزاء بسخرية بمزاح يكفر ولعزب الله إب الغرض المقصود سلمنا كحكم فقهي كحكم شرعي لو أن الإنسان ارتد ارتد وكان معتقفا هل يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه ولا يطرأ لا يبطل اعتكافه ولا يلزم أن يستأنف اعتكاف جديد مسألة محل اختلاف وليس محل اتفاق محل اختلاف وليس محل اتفاق الصورة اللي يعني بعض الناس بيستسهل فيها يعني ربنا عافينه سب الدين يسب الدين دين الله تبارك وتعالى انسان ينرفزه انسان كذا أصبح الآن سب الدين على ألسنة الناس زي سلام عليكم زي سلام عليك. وبعدين أقول ده لما علشان أقول تمت نرفزان أقول تزهجان أنا أقول تكذا يكفر سب الدين يسب الدين كفر بالعزب واللة كفر طلق منه زوجته ولا يجلس ولا يورس ولا إزامات مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين لأنه كافٍ الأمر لأن صعب الأمر صعب أمر شديد يبقى الإنسان سلمنا كان معتكفاً وسبب الدين عيازما بالله وبعدين رجع إلى الإسلام تاني رجع الإسلام شهد الشهادتين ورجع إلى الإسلام هل يا طرب ولا لا زال على اعتكاف السابق زيها زي زيها زي الوضوء زيها زي الغسل لو أن إنسان كان متوضئ كان متوضئ وبعد ما توضأ للصلاة إنسان نرفزه أو شيء فسب الدين فسب ليه فسب الدين وبعدين تابع الله وشاهد الشهادتين ورجع إلى الإسلام هل هو يطرى يجب عليه أن يتوضأ بمعنى الردة نقضت هذا الوضوء كالحدث ولا طرأ من قط شيء مسألة خلاف نفس المسائل اللي إحنا بنذكرها جماهير أهل العلم على أنه باق على أنه باق على وضوء وباقي على ولكن مستحب له أن يستحب له أن يتوضك. كذلك في الردة الشافعي رحمه الله مع الجماهير يخالف الحنابلة فيها ذلك ويقول يعني يداوم على إيه يداوم على ما هو عليه واعتكاف صحيح ولا يجب عليه استئناف. والآية تحمل على أنه داوم على الكفر وداوم على إيه على الردة كما قال عز وجل سيموت هو كافر. فيموت وكيف الد كلام الجماهير أن العمل يبطل بالرد إذا دوم إيه دوم عليه وتاب عليه ومات على الكف لقوله فيموت وهو إيه وهو كيف أما إنسان كان متوضي أو كان على طهارة وبعدين كفر وارتد والعزب الله ورجع وشاهد الشادتين هل نلزم بضوء آخر هل نزيمه بعتكاف آخر باستئناف اعتكاف ولا هو باق على تكافه فمسألة يعني محل خلاف وليس محل التطاق والأولى أن يستأنف والأول أن يستأنف الاعتكاف كما الأول في الوضوء أن يستأنف الايه يستأنف الوضوء قالوا بالسكر وبالسكر لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد إنسان سكر اللي بيسكر بيهزي وبعدين عقله بيزول يبقى إنسان شرب خمر سكر أو شيء يبقى بطل اعتكافه قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفاره المعنى إيه؟ حيث بطل الاعتكاف بطل الاعتكاف لسبب من هذه الأسباب اللي هو بيسكر حيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر استئناف لو أنه نذر قال الله علي أن اعتكف أيام متتابع أو أيام متولى أو الله علي أن انا اعتكف وأطلق يقول يجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد غير المقيد يعني هو مقيدوش بشهر مقيدوش بوقت ولكن كان إيه كان نذر مطلق في الاعتكاف قال وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفر ولا كفر يعني يجب عليه ان هو يعيد هذا الاعتكاف لأنه أوجبه على نفسه بالنزر طبعا لك فر ولا معلوش قال ولك عليه ولا إيه ولك فرت إيه عليه لأنه أمكنه الاتيان بالمنظور على صفته فلازمه كحالة الابتداء وإن كان النذر مقيدا يعني إن كان الاعتكاف مقيد يقول وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لثواث المحل المعنى إيه لو أن انسان نظر لله عليه أن أعتكف عشرة أيام في شوال لله عليه أن أعتكف عشرة أيام في صفر لله عليه أن أعتكف في في شهر معين وسم هذا الشهر وسم إيه هذا الش و بعدين بطل إيه بطل اعتكاف يلزمو إيه الواجب عليه يلزمو أن يعيد هذه الأيام يعيد هذه الأيام طب هو الأيام دفأت الأيام اللي نظرها في شهر معين فاتت يبي يلزمو النظر يعيد هذا هذه الأيام مع الأيه مع الكفار، مع الكفار لأنه فات إيه، فات محلها وفات وقته. ده معنى كلامه. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفرة يمين، ليكفرة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف بيذكر غير أشياء لو فعلها الإنسان لا يبطل الاعتكاف. زي إيه؟ قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهر وجهه. يعني إنسان سلمنا ما فيش مسجد. عفواً ما فيش حمامات في مسجد الحمام المسجد لسه أنشأوه جديد وبعدين ما فيش حمامات أو كان فيه وبعدين برمموها الحمامات الآن مش موجودة أو فيها شيء يطروا الإنسان يحتاج إلى البول يحتاج إلى لغاية يحتاج إلى قضاء الحاجة طب يعمل إيه؟ هيموت يعني؟ يبالزمون أن يطلع طب طلع الإنسان قضى إيه؟ الحاجة في بيته أو في, في في طريق أو في حمام آخر أو مزد مسجد آخر أو شيء هل يبطل اعتكافه؟ لا يبطل إيه؟ لا يبطل اعتكاف؟ لا يبطل اعتكافه وبرضه في مسألة مهمة مسألة تربوية مسألة يعني برضو مهمة ممكن إنسان يكون حساس شوي إنسان حساس شوي وإنسان بيحتشم بيحتشم شوي وإنسان حييي والحياة يعني شعظة من الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان والحياة قرانية إذا رفع أحدهم رفع ممكن إنسان عشان يكون في جمع الناس مش متعود على كده يكون في جمع الناس وخش الحمامات مع الناس وخش كذا وخش حمام المسجد أو ممكن يعني يستحي ما ممكن ما يعرفش يقضي الحاجة ممكن ما خدش راحته فده إيه؟ لو خرج وصفه كده وصف إنسان حساس إنسان مش واخد الحمام اللي كان عنده أفرانج ده حمام بلد ده كذا يا ترى هو وطلع من المسجد عشان يقضي الحاجة في بيته او في المكان الذي اعتاد عليه هل يبطل اعتكافه؟ لا ما يبطل شيء ما يبطل شيء اعتكاف ولا شيء حتى لو كان في حمام متاح في المسجد ولكن هو مش متعود على هذا الشيء او مش متعود على هذا المكان او يتحرج يتحرج ولا يرتاح في هذا المكان يخرج إلى مكان الذي يرتاح فيه فلا يبطل اعتكافه بهذا الشيء ده معنى لا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهاره واجبة طرح واجيب يعني يعني اللي إحنا ذكرناه إنسان على جناب إنسان استيقظ عليه جناب طب هو استيقظ عليه جناب يلزم إيه؟ يلزم أن طالما استيقظ وعالم بالجناب يجب عليه فورا أن يغتسل, أن يغتسل. هينزل في الحمامات ويشوف الحمامات الآن إذا كانت فاضية يجب عليه أن يدخل فيغتسل ويرفع هذه الجنابة هو الحدث الأكبر عنه لا والله الحمامات مليان الحمامات مليان كما قدمنا يبقى له حالتين الحال الأولى أن يتوضع. يتوضع على الميضة لكي يخفف هذا الحدث ويظل جالس إلى أن يفرغ هذا الحمام أو بعض الحمامات فيدخل في إغتس. لا والله عرف أن الحمامات كلها مليئة لحد صلاة الظهر، وبعدين هو يستطيع. أن يخرج إلى بيته وبيته قريب يجب عليه ويتعين عليه أن يخرج وهذا الخروج لرفع الجنابة والرفع الحدث الأكبر لا يبطل اعتكافه لا يبطل اعتكافه لأنه يجب عليه أن يفعله أن يفعل هذا الشيء ده معنى ولا يبطل الاعتكاف إن خرج لطهارة وجبة أو لإزالة النجاسة أو لجمعة الزمن لإزالة نجاسة يعني إيه؟ إنسان على سياغ ونجاسة على سياب النجازة. ولا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة في المسجد ولا في الحمام المسجد ولا في بل لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة إلا إذا خرج إلا إذا إيه إلا ها. فخرج ليزيل هذه النجاسة. هل يبطل اعتكاف ولا ينطرش لا يبطل اعتكاف كذلك لو أن إنسان يعني كان عليه نجاسة انسان رعف أو إنسان حصل له شيء أو كذا وبعدين ما يستطيعش يزيل هذه النجاسة في المكان اللي هو فيه في المسجد أو في درت المياه يبى يجب عليه أن يخرج وهذا الخروج لئي لا يبطل اعتكاف ده بالنسبة للنجاسة التي طالق على الإنسان أو إنسان سقط عليه نجاسة ممكن يكون رعف من ماخير وسقط عليه نجاسة على سياب وعلى بدنه وهو لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة أو ان هو السياب تحت كلها تلتخذ بالنجاسة ومعوش سيابا لا هي دي السياب يعمل إيه؟ يبا يلزم ويطلع لكي يزيل النجاسة ويأتي بسطرة أخرى يغير هذه الملات. ده دمعنا إلزالة النجاسة أو لجمعة الزم سلمنا لو أنه اعتكد في مسجد لا تقوم في جماعة ولا جمعة لا تقوم في جماعة ولا جمعة طب الجمعة حكمة إيه؟ فرض واجب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيان يبلى الجمعة فرض عين فرض إيه؟ فرض واجب طب هو معتكف في جامع لا في خطبة ولا في جمعة ولا تقام في جماعة أصلا فضل عن جمعة وحان وقت الجمعة وجاء يوم الجمعة يلزمه وجوبا فرضا عينيا أن يخرج وخروج لقضاء الجمعة أو لأداء الجمعة لا يبطل إيه لا يبطل اعتكافه يقول ولا قضاء ولا قضاء لزمنه ولا كفاره لأن ذلك كالمستثنى لك معتد، معتاد ولا ان خرج الاتيان بماكل أو مشرب لعدم خادم يعني عاوز اقول لك طالع عشان يجيب الاكل بتاعه وعشان يجيب الشرب بتاعه وعشان يجيب حالة اهله سلمنا ان اهله مثلا اهل في البيت في اولاد في كذا وبعدين مفيش خادم مفيش كذا ليهم مفيش حد والله نقول برضو عشان ما تطلعش ظبط حالك هم 10 ايام املى الثلاجه قبل ما تخش المعتكف وظبط حالك وهات اكل يكفي ايه 15 يوم عشرين يوم بحيث انهم ما يحتاجوش هات الايه الشيء مش كل شوية عاوزين سمك عاوزين لحم عاوزين كذا انا البيت ده احسن انا في البيت يبقى الغرض المقص عود نفسك دايما في المسجد، ابقي تكفر التلفونات خالص، وتعتكف لله تبارك وتعالى، وتريح نفسك أو تسيب المحمول خالص في البيت، ما نجيبوش معك وتريح نفسك في العشر تيمدة. لكن يبقى في المسجد تعقد صفقات، وعملت بيع وعملت اشتري، وعمل كأن برا لا خلكن تريحنا في الماء، وعملت مر الشغلك زي ما يكون برا زي ما يكون جوا، لا دا مش ده مشاعتكافته. اب لكن سلمنا إنسان لابد له من مأكل، لابد له من مشروب. هيعمل ايه؟ يبقى يجوز له أنيات. ده بالنسبة البيت طب بالنسبة الاهل المعتكف سلمنا احنا ثلاثة ربعة خمسة عشر عشر ثلاثين خمسين مع بعض اقل اكثر وبعدين في حد لابد ناكل نفطر الفطور الصحور ولابد ان حد يطلع من المعتكفين يأتي بالطعام يأتي بالشراب يأتي بهذه الاشياء خروجه لا يبطل ايه لا يبطل اعتكاف ده معنى كلامه ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم سلمنا ما فيش حد بره بجيب لنا إيه أكل ولا شرب ولا فطور ولا صحور ولا شيء يبأ أي حد المسجد يتطوع من إخواننا المعتكفين إلا منجد غيرهم يبأ يطلع يأتي بإيه؟ بهذه الأشياء لأنه لابد له منه فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يبأ الحاجة التي لابد له منه الحاجة التي إيه لابد له منه إذا حديث متفق عليه يقول وله المشي على عادته يعني احنا بقول الخروج من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف طب انت عشان تطلع لحاجة لا يبطل اعتكافك طب وانت ماشي هل تسرع؟ ماشي وما تقولش لحد سلام عليكم وتمشي وكم يقولك سلام عليكم ما تردش عليه وتروح جالي وتجي جاري ولا إيه؟ تركب بعربة ولا تم... لا قل لك لا ما الأشياء تمشي على عادتك تمشي على إذا كنت تركب في تركب في ما تركب شيء تركب عجلة تركب مزاج تركب ردليكي بعلى حسب إيه الوضع بتاعك يمشي على إيه يمشي على عادته من غير عجلة من غير عجلة لأن ذلك شق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريق ولا يعرج إليه ولا يقف شوف يبقى تسأل منظورش تسأل منظورش مش تروح عند المريض وانظر وزرت مريض وفرفت ال الجنة وتأتي بكلام حق رضي باطل مش وقتها لا مش وقتها لو فضل كبير وأجر عظيم زرت المريض ولكن مش وقتها أنت متلبس بعبادة والمشغول يشغل كما يقول فقهاء المشغول يشغل أنت متلبس مشغول بعبادة الآن فأنت في مريض النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرج عليه ولا يسأل ولا يعني يعرج عليه إلا وهو إيه يسأل رضي الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عيشة إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا إيه، وأنا مرة مجرد سؤال، لكن تروح زيارة مخصوصة. لا. باردو زيها وان كان ما ذكرهاش الجنازة جنازة كثير من إخواننا وبعدين في جنازة في البلد ويقول لك عيب واجب لازم أروح أهل ماتي يعملوا إيه هذعلوا مني لا لا ما تروحش لو طلحت إب بطل اعتكاف الجنازة لما تطلعش الجنازة ولا تطلع لزرة مريض ولا تطلع لشيء إب الأشياء التي لا بد من الخروج منها قدمنا أما زرة مريض جنازة هذه الأشياء لا أنت مشغول بعبادة وترابز بعبادة فلا تترك هذه العبادة وتأخر للجنازة أو شيء لكن سلمنا أشياء إضطرارية في ربنا عارفنا واياكم حريق فيه غريق. فيه فيه في غريق في صراخ في في مشكل في شيء خلاص تطلع ما فيش مشكل انقاذ غريق اطفاء حريق هذه الاشياء لابد لك من ايه منها ولابد من ايه من اطفائها او انقاذها تخرج. يخرج الانسان ولا يطر الاعتكاف اما المريض لو انت ما سالتش هل هيموت الموارد مش هيموت لو انت بسألش عليه بل ممكن زيارتك تموته وتقول سبب ايه فموت يكون محب لك او شيء فيعني ايه من الحب ما يقتل فممكن ايه بنت لا ما تروحش للمريد الجنازة برضو يعني فرض كفاية الصلاة الجنازة فرض كفاية مش انت اللي تروح يعني تدفي الميت وتكفي الميت ولا شي الا فحالة واحد واحدة اذا كان الميت ده انسان قريب ام اب اخ او شي طبعا أمر امر صعب جدا بعيد ولكن العلماء بصكروه يعني الفقهاء وما فيش حد دلنت ماشي ما فيش حد هو مات ما فيش حد يغسله مات ما فيش حد يكفنه مات ما فيش حد يصلي عليه وانت معتكف تقوم بخدمته يبقى يجوز لك ان تخرج وان خرجت فاعتكافك صحيح ولا شيء ايه ولا شيء عليه قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائم لا ان إن كنا صدق. بقى سلمنا ما فيش اعتكاف ولا في رمضان ولا أي شهر من الشهور أي يوم من الأيام أي أسبوع من الأسابيع. يا ترى انت رايح الجامع حصل الظهر حصل العصر حصل المغرب وانت عارف عارف من عدتك عارف من من وضعك ومن نظامك انت بتروح تصلي الفرض وتورش وين؟ تقرأ نص ساعة ورد تقرأ ساعة. لا والله أنا هروح أجلس أصلي المغرب وأجلس بين المغرب والعشاء. لا والله ده أنا هصلي الفجر وأجلس إلى شروق الشمس. يقول لك المفضل والمستحب تنول الاعتكاف مش شرط رمضان لا؟ ما فيش مش شر... تنول الاعتكاف مش شرط الصيام ممكن تكون مفطر يبقى تنول الاعتكاف يبقى الانسان دايما يعني يحاول يجمع الحسنات ماشي في فقه أولويات ويعني في تجميع حسنات بقدر المستطاع وجمع نيات، جمع نيات، رايح المسجد عشان أصلي جماعة، فرض ربي، رايح عشان أمر معروف، أنا على المنكر رايح عشان أعلم إخواني، رايح عشان أفقههم في الدين، رايح عشان أبين لهم شيء معين، رايح أكسر صدر المسلمين، رايح عشان أقرأ ورد رايح عشان أصلي في المسجد، رايح عشان يعني أجلس في المسجد أخذ جلسة الفضل الشروق والجلوس الشروق يبقى جمع نيات كسير الإنسان يعني يجمع عدد من النيات، لذلك العلماء قالوا ينبغي. الأشياء جب ولا شيء لمن قصد المسجد أن رايح المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لوبسيفي طب أي مدة لوبسيفي تمنها هصل الظهر ويمش هصل العشاء ويمش تنوي الاعتكاف ينفع الاعتكاف ينفع, ينفع, ينفع, ينفع, ينفع. ولو, ساعة ولو ساعة فضل الله تبارك وتعالى كبير هي مسألة اختلاف مش مسألة متفق عليه ولكن فضل الله تبارك وتعالى كبير وترراجع منها إن يجوز الإنسان ينوي ولو حتى ساعة أقل أكتر على حسب انت والله في درس علمه في درس علم يبقى انت تدي درس العلم وانت رايح درس العلم انت من شوف انتوا بتحضر هنا من الساعة كام الساعه 2 اظن او الساعة 3 ربنا يعينكم ويتقبل عزقنا صدق واخلاص الغرض المقصود خلاص تنوي ان هتروح تتعلم وهتروح تعتكف في المسجد وهتروح تصلي وهتروح تكسر صدر المسلمين وهتروح تنصح وهتروح تامر معروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس العلم جامعات نيات كثيرة الانسان ين مش هروح بس وهتحبس نفسي طب ما تنوي يا صالح رايح عشان من الساعة صلاة العشاء بعد العشاء وقل وقصر وتنوي الاعتكاف ده كلام هنا سواء رمضان وغيره ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لفه فيه لا سيما إن كان صائم لا سيما إن كان صائم طب ما كانش صائم نفس الصورة ينوي الاعتكاف ذكره ابن الجوزي في المنهاج قال ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يعني ذكره ابن الجوز رحمه الله وطبعا ابن الجوزي أضق ماشي يعني وإن كان ده مش أصل اعتكاف وإن كان ده مش أصل اعتكاف لكن شيخ الإسلام رحمه الله عالم العلماء المشتهدين أيضا وله نظرة يعني كأنه يرى أنه ده مش, مش أصلع اعتكاف ده مش أصل اعتكاف هيعتكف إيه الأصل اعتكاف المسجد وهو راح يصلي ويرجع ولكن رحمة الله واسعة وكلام ابن الجوزي يعني أدق في المسألة دي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان واجعلنا من أهله وعلى أن نراكم على خير وأخيرا يعني سائل يسأل سؤال يقول كيف يكون اعتكاف المرأة اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل تماما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقيق الرجال ولكن لابد أن تسأزن الزوج لابد أن تسازن لي الزوج فإذا المرأة استأزنت الزوج وأزنت لها جاز لها أن تعتكف لا والله لم يأزل لها الزوج لا يجوز لها, لها أن تذهب إلى المسك لا يجوز لها أن تذهب إلى المسك والمرأة إذا أرادت أن تعتكف الزوج يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع الله ما سجد الله وبيوتهم خول لهن وبيوتهم خول لهن لكن بالنسبة للمرأة والله إذا كانت هذي ترغي مع النساء وتتكلم في الطبيخ وفي الكنيس ومش عارف إيه وفي الأكل والشرب والذهب والمكتة والسجاد لا خلاها مقعدة في البيت أحر أنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العناية فعل عمل الصالح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك محمد